أرجوزة بن الشحنة في علم البلاغة مئة المعاني والبيان محققة على إحدى عشرة نسخة خطية إخداها بخط ابن الناظم نظم أبي الوليد محب الدين محمد بن محمد بن الشحنة الحلبي الحنفي رحمه الله تحقيق فضيلة الشيخ الدكتور عبد المحسن بن محمد القاسم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على رسوله الذي اجتباه محمد وآله وسلم وبعد قد احببت ان انظم في علم البيان والمعاني أرجوزة لطيفة المعاني ابياتها عن مئة لم تزيد فقلت غير آمن من حسدي فصاحة المفرد في سلامته من نفرة فيه ومن غرابته وكونه مخالف القياس ثم الفصيح من كلام الناس ما كان من تنافر سليما ولم يكن تأليفه سقيما وهو من التعقيد أيضا خالي فإن يكن مطابقا للحالي فهو البليغ والذي يؤلفه وبالفصيح من يعبر نصفه والصدق ان يطابق الواقع ما يقول والكذب خلافه علما وعربي اللفظ ذو أحوالي يأتي بها مطابقا للحالي عرفانها علم هو المعاني منحصر الأبواب في ثماني الأول أحوال الإسناد الخبري إن قصد المخبر نفس الحكم فسم ذا فائدة وسم إن قصد الإعلام بالعلم به لازمها وللمقام انت ان إن ابتدائيا فلا يؤكد أو طلبيا فهو فيه يحمد وواجب بحسب الإنكار ويحسن التبديل بالأغيار والفعل أو معناه إن أسنده لما له في ظاهر ذا عنده حقيقة عقلية وإن الى غير ملابس مجاز أولا الثاني أحوال المسند إلي الحذف للصون وللإنكار والاحتراز أو للاختبار والذكر للتعظيم والإهانة والبسط والتنبيه والقرينة وإن بإضماريكم معرفا فللمقامات الثلاث فعرفا والأصل في الخطاب للمعين والترك فيه للعموم البين وعلمية فللاحضار وقصد تعظيم أو احتقار وصلة للجهل والتعظيم للشأن والإيماء والتفخيم وبإشارة لذي فهم بطي في القرب والبعد أو التوسط وأل لعهد أو حقيقة وقد يفيد لاستغراق أو ما إن فرد وبإضافة فلاختصاري وقصد تعظيم أو احتقار وإن منكرا فللتحقير والضد والافراد والتكثير وضده والوصف للتبين والمدح والتخصيص والتعيين وكونه مؤكدا فيحصل لدفع وهم كونه لا يشمل والسهو والتجوز المباح ثم بيانه فللايضاح باسم به يختص والابدال يزيد تقريرا لما يقال والعطف تفصيل مع اقتراب ورد سامع إلى الصواب والفصل للتخصيص والتقديم فلاهتمام يحصل التقسيم كالأصل والتمكين والتعجل وقد يفيد الاختصاص إن ولي نفياً وقد على خلاف الظاهر يأتيك أولى والكفات دائري الثالث أحوال المسند لما مضى الترك مع القرينة والذكر أو يفيد ناة وكونه فعلا فللتقيدي بالوقت مع إفادة التجدد واسما فلانعدام ذا ومفردا بأن نفس الحكم فيه قصدا والفعل بالمفعول إن تقيدا ونحوه فليفيد ازيدا وتركه لمانع منه وإن بالشرط لاعتبار ما يجيء من أداته والجزم أصل في إذا لا إن ولو ولا لذاك من عذا والوصف والتعريف والتأخير وعكسه يعرف والتنكير الرابع متعلقات الفعل ثم مع المفعول حال الفعل كحاله مع فاعل من اجل تلبس لا كون ذاك قد جرى وان يرد ان لم يكن قد ذكرا النفي مطلقا او الاثبات له فذاك مثل لازم في المنزله من غير تقدير والا لزما والحذف للبيان فيما بهما. أو لمجيء الذكر أو لردي توهم السامع غير القصدي أو هو للتعميم أو للفاصلة أو هو لاستهجان المقابلة وقدم المفعول أو شبيهه ردا على من لم يصب تعينه وبعض معمول على بعض كما إذا اهتمام أو لأصل علما الخامس القصر القصر نوعان حقيقي وذا نوعان والثاني الإضافي كذا فقصر صفة على الموصوف وعكسه من نوعه المعروف طرقه النفي والاستثناهما والعطف والتقديم ثم إنما دلالة التقديم بالفحوى وما عداه بالوضع وأيضا مثلما القصر بين خبر ومبتدا يكون بين فاعل وما بدا من هو معلوم فقد ينزل منزلة المجهول او ذا يبدل السادس الانشاء يستدعي الانشاء إذا كان طلب ما هو غير حاصل والمنتخب فيه التمني وله الموضوع ليت وان لم يمكن الوقوع ولوها المثل لعل الداخلة فيه والاستفهام والموضوع له هل همزة من ما واي اين كم كيف أيان متى أم أنا فهل بها يطلب تصديق وما لا همزة تصور وهيهما وقد للإستبطاء والتقرير وغير ذا يكون والتحقير والأمر وهو طلب استعلاء، وقد لأنواعي يكون جائي والنهي وهو مثله بلا بدا والشرط بعدها يجوز والندى وقد للاختصاص والإغراء يجيء ثم موقع الإنشاء قد يقع الخبر للتفاؤلي والحرص أو بعكس ذات أملي السابع الفصل والوصل إن نزلت تاليه من ماضية كنفسها أو نزلت كالعارية افصل وإن توسطت فالوصل بجامع أرجح ثم الفصل للحال حيث أصلها قد سلما أصل وإن مرجح تحتما الثامن الإيجاز والاطناب. توفية المقصود بالناقص من لفظ له الايجاز والاطناب إن بزائد عنه وضرب الاول قصر وحذف جملة أو جمل أو جزء جملة وما يدل عليه أنواع ومنها العقل وجاء للتوشيع بالتفصيل ثاني والاعتراض والتفييل علم البيان علم البيان ما به يعرف إيراد ما طرقه تختلف في كونها واضحة الدلالة فما به لازم موضوع له إما مجاز منه استعارة تنبيعني التشبيه أو كناية وطرف التشبيه حسياني ولو خياليا وعقلياني ومنهما بالوهم والوجداني او فيهما يختلف الجزءان ووجهه ما اشتركا فيه وجا ذا في حقيقتيهما وخارجا والصنف حسي وعقلي وذا واحد او في حكمه او لا كذا والكاف او كان او كمثلي اداته وقد بذكر الفعل وغرض منه على المشبه يعود أو على مشبه به فباعتبار كل ركن اقسمي أنواعه ثم المجاز فافهم مفرد أو مركب وتاره يكون مرسلا أو استعاره بجعل ذا ذاك الدعاء الأوله وهي اسم جنس استعير له أصلية أولا فتابعية وإن تكن ضدًا وما به لازم معنى وهو لا ممتنع كناية فاقسم الى إرادة النسبه أو نفس الصفه أو غير هذين اجتهد أن تعرفه علم البديع علم البديع وهو تحسين الكلام بعد رعاية الوضوح والمقام ضربان لفظي كتجنيس ورد وسجع نوقلب وتشريع ورد ومعنوي وهو كالتسهيم والجمع والتفريق والتقسيم والقول بالموجب والتجريد والجد والطباق والتأكيد والعكس والرجوع والإيهام واللف والنشر والاستخدام والسوق والتوجيه والتوفيق والبحث والتعليل والتعليق السرقات الشعرية السرقات ظاهر فالنسخ يذم لا إن استطيب المسخ والسلخ مثله وغير ظاهر كوضع معنى في محل آخر أو يتشابهان أو ذا أشمل ومنه قلب واقتباس ينقل ومنه تضمين وتلميح وحل ومنه عقد والتأنق انتسل براعة استهلال الانتقال حسن اختتام وانتهى المقال تم بحمد الله